علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعود من الحج كما ولدته أمه فهل أداء الحج يسقط جميع الذنوب قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يقول العلماء إن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم والصغائر مكفراتها كثيرة فإلى جانب التوبة والاستغفار يكفرها الله بأي عمل صالح قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقد نزلت في رجل ارتكب معصية وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أشهدت معنى الصلاة؟ قال نعم قال له اذهب فإنها كفارة لما فعل. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذي بسند حسن أما الكبائر فتكفرها التوبة النصوح كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وكما قال بعد ذكر صفات عباد الرحمن وأن من يفعل الكبائر يضاعف له العذاب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أما الأعمال الصالحة غير التوبة فلا تكفر الكبائر لأن هذه الأعمال الصالحة لا تؤثر في تكفير الذنوب الصغيرة إلا إذا جتنبت الكبائر كما تقدم وعلى هذا قالوا إن النصوص العامة التي فيها تكفير الأعمال الصالحة لكل الذنوب مخصوصة بالذنوب الصغيرة أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة وقد وردت نصوص تدل على أن التبعات والمظالم يكفرها الله بالحج لكن هذه النصوص غير قوية فلا تعارض ما هو أقوى منها فالتوبة لا تكفر التبعات والمظالم إلا ببراءة الذمة وكذلك الحج لا يكفرها إلا بذلك أي ببراءة الذمة وكل ما تقدم محله إذا لم تتدخل مشيئه الله فإن تدخلت غفر الله كل شيء من الذنوب يقع من العبد ما عدا الإشراك بالله كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعلى هذا فالرجل الذي يفعل المعاصي اعتمادا على أن الحج يكفرها لا يجوز له أن يرتكن على الحديث المذكور في الحج ولا أن يرتكن على مشيئة الله الذي يغفر الذنوب جميعا فربما لا يكون هو ممن يشاء الله المغفرة لهم والله أعلم